وحده لا شريك له الملك العلام اكرمنا بالشرائع والاحكام بين لنا الحلال والحرام وخصنا بمواسم الخير وفاضل الايام احل لنا بهيمه الانعام احمده سبحانه ما تعاقبت الشهور والاعوام احمده سبحانه ما قصد الحجاج بيته الحرام وسعوا بين الصفا والمروة وتطوفوا بالبيت الحرام وصلوا بين الركن والمقام ووقفوا بعرفة وأفاضوا إلى المشعر الحرام والصلاة والسلام على رسول الإسلام وعلى آله واصحابه ومن على شرعه مستقام الله اكبر الله أكبر كلما لاح برق وأنور الله أكبر كلما أشرق صبح وأسفر الله أكبر كلما أطل على الوجود الفجر، الله أكبر ما تعاقب ليل ونهار وشمس وقمر الله أكبر كلما أينع زرع وأثمر الله أكبر كلما اهتز نبات ويخضر. الله أكبر كلما حج حاج واعتمر الله أكبر كلما ضحى مضح ونحر الله أكبر كلما لب ملب وذكر الله أكبر كلما هلل مسلم وكبر عباد الله تمضي الأيام سراعة وتمر السنين اتباعا منصرمة من اجالنا منقضيه من أعمارنا والمسلم يقف مع مر الأيام وكر الدهور والسنين بموازين عادلة وحسابات دقيقة فهي مطيته للآخرة وفرصته للعبادة وإن في تقلب الليل والنهار عظة وعبرة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وكلما مر عام وأتى عيد وقف المسلم مع نفسه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ونحن نمضي في رحلة الحياة تمخر عباب المشكلات والمصاعب والمتاعب في دنيا ملؤها المتناقضات وملؤها المتباينات فنحن الآن في فرح وعيد وبعض الناس في أحزان والحياة هكذا أراده الله أرادها الله هنا قصه مكدره يتقلب فيها المؤمن بين السرور والحزن والفرح والأسى واللذة والألم والمرض والشفاء والموت والحياة وأنه هو اضحك وابكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى يتقلب الإنسان بين الغنى والفقر وإن المواقف تمر كثيره وإن المؤمن لا تنسيه فرحة العيد الغامرة أن يقف بعض الوقفات مع الحياة وتناقضها وكيف أن الله من علينا بهذا العيد المبارك فها هو العيد يطل علينا فجره ويخرج علينا يومه ونحن في هذا المصلة وإخوانكم بعضهم الآن في المستشفيات مرضى فالحمد لله الذي عافانا وأكرمنا وشفانا وأسأل الله أن يشفيهم فهم من إخواننا من المسلمين وان يعافيهم وان يجمع لهم بين الاجر والشفاء بعض الناس يعيده تحت دوي الطائرات وقذف المدافع والرشاشات في بلاد المسلمين فقدوا بسمه العيد وفرحته من اخواننا من المسلمين نساء ثكلى واطفال الايتام ومحرومون من امه الاسلام على وجه البسيطه فينبغي لا ننسى هذه المعاني وينبغي ان نذكر اخوانا لنا ربما صلوا معنا في العيد السابق قبل شهرين وهم الان في ذمه الله وفي رحاب الموتى وفي عداد وفي عداد المرحومين فلك الحمد ربنا على تصريف الامور ورث الحمد ربنا على اختيارك وما قضيت يا ذا الجلال والاكرام ايها الاحبه ان العيد ينبغي أن يخف الناس قبله الى على واقع الأمة وينظروا من أصابها من الشرور والآثام ومجتحد يراها من حملات التغريب واستهداف الأعراض وزرع الأخلاق الأنسيئة ونشر العقائد الفاسدة في مجتمعاتنا العراق الآن محتل والمقاومة تشتد وأسأل ربي جل جلاله في هذا اليوم العظيم المبارك الا يرد دعاءنا وأن يخزي عدونا وأن ينصوا إخواننا في العراق وفي كل مكان من المجاهدين في سبيل الله وفلسطين ما زالت ترزح تحت وطئ ون... تحت وطئ الاحتلال الغاشم وأمة الإسلام مكتوفة الأيدي تنظر البيوت تهدم والقتل والشهداء كل يوم يمضون إلى الله اللهم لك الحمد على عافيتنا اللهم لك الحمد على ما عافيتنا وانصر ربنا إخواننا أما السلام السودان القادم بمخاطره ومخاوفه فإنه ينبغي أن يواجه بوعي وببصيرة وبعلم وفق إن السلام قادم ويحمل في طياته معاني الإنفلات القيم والتسل والانسلاخ الأخلاقي من قيم الأمة ولكن على الأمة أن تعي دورها وأن تعرف رسالتها وأن تعلم أن الله لا ينصرها على عدوها إلا بانتفاء نحو الذات تربية وإعدادا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ايها الاحباء لنا اسرى في ظلمة لهم بعض أعوام من امه الاسلام وشباب المسلمين اخذوا قهرا وهم الان اسرى اسال الله ان يفك اسرهم وان يحل قيدهم يا امه الاسلام ان هذا الواقع ان هذا الواقع الذي نعايشه سببه ضياع هويتنا وضعف انتمائنا لديننا وانما عن العيد ولا سيما ونحن نقف مع إظاهيم الخليل الذي كان على التوحيد وعلى الاعتقاد الصحيح وهو هو طريقنا في بناء المجتمعات ونهضة الإنسان والرقي والحضارة والتقدم أن نكون على اعتقاد صحيح وايمان لله قوي ان العقيده الصحيحه تعني ان تتعبد الله جل جلاله ذلا وانكسارا تعبدا ورقا توكلا واعتمادا وضعفا وفقرا بين يديه سبحانه ان الاعتقاد الصحيح يعني صرف العبادات لله جل جلاله وتجريد التوحيد له وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لما ضعوا توكل الناس واعتمادهم وتعلقهم ولجؤهم لله جل جلاله أصابنا ما أصابنا فهل للعقيدة أن تحيا وهل للإيمان أن يفور في نفوسنا أيها الأحبة إن إبراهيم كان إماما للموحدين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وإن قول الله وما كان من المشركين يعني أنه ما كان يصرف عبادة من عبادات القلب الخشية والرغبه والإنابة والتوكل والحب والاعتماد والتعبد والتقديس والتاليه والتمجيد والذكر والشكر والتاليه والحب كل ذلك ينبغي أن يكون لله الواحد الديان إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هُوَ هو بِخَيْرٍ بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يا أيها الناس ما يفتح الله للناس من فَلَا فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تصرفون عباد الله إن من معاني العيد ونحن نقبل على على اضحيه بعد قليل إن من أجل معاني هذا العيد ونحن نقف في هذا اليوم الأغر السعيد من أيام الله إنه يوم من أيام الله وذكرهم بأيام الله إنه يوم الحج الأكبر الذي برئ الله فيه ورسوله من المشركين في هذا اليوم المبارك الأغر السعيد أقف وقفات الوقفة الأولى المعاني الحية والقيم القوية تنضي على مر الدهور والأزمان لا تموت كما لم تموت سنة إبراهيم ولم تموت سنة هاجر ولم تموت مشاعر إبراهيم عليه السلام فإن الدين يبقى وانما كان لله كان متصلا ولذلك ينبغي ان نركز على هذا المعنى ان ابراهيم ما الذي جعله على هذه الدرجه العاليه واتخذ الله ابراهيم خليلا وابراهيم الذي وفى وفى العقيده صله ووفى الرحمة صله ووفى الجيران احسانا ووفى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 إن إبراهيم كان على اعتقاد صحيح وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود إن إبراهيم كان على ملة التوحي كان قوي التوكل والاعتماد على الله وإلا ما ترك زوجة وولدا صغيرا في صحراء بين جبال عالية ومسالك وعرة وطرق, وطرق صعبة وإن هذا يدل على قوة اعتماده والتوكله وكان كثير الدعاء والرغبة فيما عند الله قالوا اتعجبين من أمر الله لما بشروها فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم منيب والأواه هو الذي يدعو الله بحزن وانكسار وضراعة وتقرب وتزلف وتملق لله عز وجل إن إبراهيم الذي مر بابتلاءات كثيرة لما ألقي في النار ويا سبحان الله إبراهيم الخليل بقيت معانيه لما دعا الله قائله واجعل لي لسان صدق في الآخرين وها نحن نحن الآخرون نقول في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بقي ذكر إبراهيم داويا مجلجلا على مر الدور والأزمان الطاعة تبقى وما كان لله لا ينقطع ولذلك إن عملت الخير وسعيت في الطاعة إنما تجسدك لا تموت ذكرات وجعل الله لإبراهيم عليه السلام سماء حسنا وذكرا محمودا واسما عاليا كما جعله لرسولنا صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك فكم من مؤذن يشق عنان السماء في اليوم والليلة خمس مرات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاحبه إن إبراهيم مر بابتلاءات عظيمة وكان يكتاز الابتلاء لما ألقي في النار ألقي في نار أضرمت وأضرمت على مر الشهور والأزمان وكان كل من يريد أن يقرب لاله شيئا يأتي بالحطب ويضعه حتى صار الحطب كأمثال الجبال وأوقدوا النار ولأن النار مشتعلة ألقوا إبراهيم عليه السلام من المنجنيق في النار من على بعد والنار مشتعلة ولا يرى الناس ما بداخلها مكث إبراهيم عليه السلام في النار سبعة أيام سبعة أيام خاطب الله النار قلنا يا نار كوني بردا وأضاف السلامة لأنه ربما مات من شدة البرد داخل النار ولذلك حتى لا تضره النار ولا يضره البرد قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما ولو لم يقل على إبراهيم وصارت كل نار في الدنيا باردة لا ينضج تحتها لا ينضج الطعام فوقها ولذلك قال على إبراهيم أبتلى الله السنن وقطع الله الأسباب وإبراهيم لما ألقي في النار ضج أهل السماء قالوا خليلك في النار قال إن استغاث بشيء منكم فقد أذنت له فأجيبه وإن لم يستغث إلا بي فأنا وشأنه أنا وشأني معه فلم يستغيث إبراهيم بجبريل لما قال لا لك حاجة قال أما إليك فلا وأما ربي حسبي الله ونعم الوكيل قال صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم وأور في النار إن قوة التوكل والتوكل المطلق والاعتماد الكامل والتعلق التام والحب والإنقياد والتسليم لله هو الذي جعل إبراهيم على هذه الدرجة وعلى هذه المنزلة كان إبراهيم يقول ما من أيام كنت فيها سعيدة كأيام التي كنتها في النار كان مطمئن حتى ولو خرج من النار الذين خارج النار من الحكام والملوك والجنود ينتظرونه ليبتش به ولكنه يثق في الله ويعظم الله ويجل الله ويعلم أن الله لا يخزيه أبدا ثم رب إبراهيم وينبغي أن نقف مع معاني تربية الأبناء أين ابناؤنا من المساجد أين فتياتنا من حفظ القرآن أين الشبابنا وصغارنا من الصلاة في المسجد إن, إن إبراهيم عليه السلام أحسن التربية وينبغي أن نحسن التربية ايها الاحبه قال يا ابني اني أرى في المنام اني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجد شاء الله من الصابرين سبحان الله ليس الامر في استجابة إبراهيم في ليست الغرابة في استجابة إبراهيم عليه السلام لأمر الذبح ولكن الغراب في مباشرته الذبح بنفسه قال يا أبا تفعل ما تؤمر أما هاجر أتها الشيطان وقال لها يا هاجر لماذا اخذ ابراهيم ولده اخذه ولم يكلم الام دخل مجموعه الله تعالي صاقه بعيد من امه قال الله قال لي اضبح قال اضبحني طوال لي الشيطان مشى الأم قال لي ازود الساغله قالت واليده قال يقول ويزعم انه يريد ذبحه بيقول دا يريد قالت وليه ما يذبح ولده قال يقول ان يقول بان الله امره بذلك قالت ان كان الله قد امر الخليل فليوجب حتى الام على درجه عاليه ان مثلث التربيه القائم على الولد وعلى الام والذريه مثلث احيانا بعض اضلاعه مفقوده احيانا يكون الوالد على خير والام على استقامه ولكن يكون الولد على غير ذلك واحيانا تكون الام طائعه عابدة وزوجها على غير ذلك وإن التربية تكتمل لما يكتمل المثلث وهنا لا بد من معنى عظيم لماذا أمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل لأن إبراهيم خليل ومنزلة الخلة لا تقبل أدنى مزاحمة في القلب ينبغي أن يكون القلب كله مع الله وكله لله ورزق إبراهيم إسماعيل على كبر بعد الثمانين فتعلق به تعلق الوالد بولده وأراد الله قلب إبراهيم له فأمره بذبح ابنه إسماعيل فلما استجابه ووضع السكين كانت المحبة التي أراد الله ذبحها قد ذبحت إذن ذبح الله إسماعيل معنا في قلب والده فلم يكن هنالك داعم لذبحه حسا بعد ذلك وهنا جاء الاثر يقول الله يا إبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك وندك يا إبراهيم فلما أسلما وتله للجبي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المؤسنين إنه من عبادنا المؤمنين أيها الأحبة هذا المعنى الثاني أما المعنى الثالث ونحن نقف يوم العيد أيها الأحبة نقف مع الأرحام ومع العفو والتصافح إن هذا المشهد وهذا الاجتماع الذي ربما لم يتحقق لأهل هذه المنطقة من قبل من كرم الله ونعمته أن يتلاقى الناس في المصلى وأن يصلوا صلاة مهيبة مشهودة يظهرون عظمة الإسلام وجلال الدين ويظهرون قوة الشعيرة ويظهرون التراحم بينهم فيا أيها الأحبة إن يوم العيد يوم تصافح بالقلوب وتصاف بالأفئدة قبل أن تلتقي الأيدي إنه ليس يوم ابتسامات صفراء إنه يوم الصدق والحب للناس جميعا إنه يوم المحرومين وإنه يوم الثكالة هذا عني وهذا عن لم يضحي من أمتي البشير النذير صلى الله عليه وسلم رحمة بالمساكين يضحي عنهم إن اليوم يوم فرح فلا تكتموا فرحا أحل الله لكم إظهاره ولا بهجة أراد الله لكم أن تعلوا اليوم يوم الأطفال أحباءنا صغارنا أن يجروا وأن يبهجوا اليوم يوم الأرحام ويوم الصله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه وتبسم. قالوا رأيناك قد تبسمت يا رسول الله قال عرض علي مشهد من مشاهد يوم القيامة مشهد في يوم القيامة أراه الله أمامه قال ومن مشهد قال رجل يأخذ برقبة ظالمه في عرصات القيامة يوم يقضي الله بالحق يوم لا استئناف ولا محكمة عليا يوم لا تضيع الحقوق في يوم لا يظلم ربك أحدا يأخذ برقبه ظالمه ثم وقف أمام الله وقال يا أي رب يا ربي خذ لي حقي من هذا الظالم والظالم قد استكان له وإن كان في الدنيا رئيسا أو في يوم من الأيام ملكا وعظيما لكن يوم القيامة لا ملك إلا الله ولا قاضي إلا الله هو مستقيم. قال الله للعبد المظلوم انظر أيمن منك فنظر، فرأى جنات جميلة ثم رجع إلى الله قال رأيته ولكن خذ لي حقي من هذا الظالم أبره الله جنه أخرى قال انظر إليها فنظر ثم عاد قال رأيتم خذ لي حقي من هذا الظالم قال الله له في الثالثة انظر أيمن منه فرأى جنة لم يرى مثلها فنسي المظلوم قضيته قال يا ربي أي جنة هذه قال جنة عدن التي خلقها الله بيده جنة عدن التي خلقها بيده قال لمن يا ربي؟ قال لعبادي قال ومن من عبادك يملك ثمنها دخل في حديث مع الله ونسي المظلمة قال أنت تملك ثمنها قال وما ثمنها قال عفوك عن رقبة أخيك قال قد عفوت عنه قال الله له لن تكون أكرم مني خذ بيده وادخل الجنة معه. هنا قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اصلحوا ذات بينكم ربكم يصلح ذات البين في عرصات القيامه يوم القيامه والحقوق مثبته ربنا بصالح الناس اصلحوا ذات بينكم ربكم يصلح ذات البين في عرصات القيامة فلا تضيع اخي المسلم بقطيعة رحم او بمعادات لمسلم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا بهجه اليوم ولا فرحته لا تضيع اليوم إن أيام العشر تتويجها اليوم وما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم وإن هذا تأتي يوم القيامة بأشعارها واظلافها في ميزان الحسنات وإن الدم ليقع من الله بمركان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسها إن هذا اليوم ينبغي أن يتعافى فيه الناس و احذرك المسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وفي سنن ابي داود من روايه حجر ابن ابي حجر الصحابي رضي الله عنه انه قال من هجر اخاه من هجر أخاه سنه كمن سفك دمه من هجر اخاه سنة كمن سفك دمه لا ان بعض الاشقاء بينهم قطيع لمده ثلاث سنوات او لم تمر عليهم اعياد اعياد مباركه ومناسبات سعيده اي قلوب هذه القلوب القاسيه التي قطعت الارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ثم احبتي في الله بعض احكام الاضحيه التي قد يحتاجها الناس اولا ايام الذبح يوم العيد وعند جمهور العلماء يوم العيد ويومان بعده ويجوز الذبح ليلا ما كان في اليوم واليومان والقول الراجح عندي هو قول المالكية أن يوم العيد قول شرفيه أن يوم العيد يوم ذبح وثلاثة أيام بعده بقوله صلى الله عليه وسلم كل من منحر وكل أيام التشريق ذبح و... والأيام التشريق ثلاثة أيام بعد العيد فمن أراد أن يؤخر أطحيته إلى ثالث أيام العيد جاز, جاز ذلك له شريطه ألا أن لا أن ذلك قبل غروب شمسي اليوم الرابع ثم يجوز للإنسان أن يتصدق من أطحيته وأن يدخر منها وأن يطعم منها الناس وأما الذبح اشترطت المالكية أن يكون بعد ذبح الإمام ولكن القول الصحيح أنه بعد الصلاة فلا ترتبطوا بإمامكم في الأضحية وإن اشترطت المالكية ذلك اشترطوا الصلاة والخطبة وذبح الإمام وإن سلمنا فإن الإمام المعني هو الحاكم الكبير وليس الإمام الذي يصلي بالناس وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقف اضحياته يصلي وينحر امام الناس ثم يامر الناس ان ينحروا بعده صلى الله عليه وسلم ثم اختم خطبته بوصايا جامعه الوصيه الاولى لنسائنا وفتياتنا ان الله يامركم بالحجاب ويسالكم عن العفاف ويا ايتها الامهات لتكن كل واحده حريصه على بنتها إن الطالبات التي نراهن في الجامعات يلبسن الضيق ويتبرجن ويرتدين الشفاف إنما هم إن من أرحام أمهات مؤمنات وخرجوا من أصلي رجال المؤمنين فلا بد أن يأتوا المرأة أن تواجه أعدائك بالوعي بالدين والصلاة والاستقامة يا يا أمة الله إن الله كرم المرأة وإن الإسلام رفع من قدرها فلم يجعلها سنه تبتذل في وسائل الإعلام أو تتعرى على صفحات الصعف والجرائد إنما قال يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك كان أن يعرفنا فلا يؤذينا ووصيه الثانيه الثانية لشبابنا سواعد أمتنا وذخر ديننا الذين ننتظر منهم الكثير اتركوا الملاحي وانصرفوا عن اللغو واللهو هذا لا يليق بكم يا شباب الاسلام انتم اصحاب رساله قضوا الصلوات في جماعه احرصوا عليها في وقتها اقرا القران كونوا على اخلاق بر الوالدين احسنوا الى الجار اكريم الكبير وقر الشيخ كونوا على مروه وعلى شهامه ورجاء ورجوله وفتوه واقدام يا شباب الاسلام كفاك لهو وضياعا وتبذلا وتقليدا للكبره والفجرة يا شباب الاسلام دع الفنانين جانبا والراقصين واللاعبين جانبا اقتدر بالصحابه وبالانبياء والرسل وكن كاسماعيل لوالده ابراهيم كن لوالدك كذلك كن طائعا لله ورسالة الثالثه ووصيه الثالثه لكل مسؤول وصاحب قلم وفكر وولاة امره أقيم الدين في الناس إن السودان يحتاج إلى شيء واحد يحتاج إلى الحل القرآني جربوا الحل القرآني ولو مرة يا أولاة أمرنا ما, لك كتاب ما لنا نرى كتاب ربنا سجين وأجهزة الإعلام تنطلق إلى القائمين على أمر المناهج أن لا تغير وإلى القائمين على أمر أجهزة الإعلام أن تضبط يا يا يا امرنا ويا حكامنا يا كل مسؤول في موقع اتق الله في موقعك واخدم الدين من خلال منصبك ايها الاستاذ الجامعي كن مربيا لاجيالك علمهم الدين والاخلاق قبل ان تعلمهم الفيزياء والطب والهندسه والقانون والاقتصاد الى المفكرين في الامه والعلماء والمصلحين الا ييئسوا وألا ينقطعوا وان يقوموا بدورهم دورا عظيما في الامه اوصيكم ايها الاحبه بمكارم من الاخلاق من الصله والاحسان الى الجار وبر الوالدين والصلاه في الجماعه حافظوا عليها انها عماد ديننا اكثر من الصدقه في ايام وعصر اكثر ما يحتاج فيه الناس الى الصدقه الفقر في بلادنا والحرمان والجوع والمرض في امتنا يا يا يا أمة الإسلام أحرصوا على الصلاة وكونوا عليها هي عنوان ديننا ومعنى استقامتنا ودلالة على جديتنا أدوها في جماعة وكونوا على الخير دوما أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يردنا إليه ردا جميلا اللهم إنا نفتهل إليك ونتضرع إليك في يوم من أجل ايامك واعظم ايامك في يوم الحج الاكبر يا رب العالمين ان تعز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي سلطانك هذا الدين يا رب العالمين اللهم رد الشباب اليك ردا جميلا اللهم رد الشباب اليك ردا جميلا اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين واعراضنا واعراض المسلمين اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض يا رب العالمين اللهم احبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين تقبل الله منا ومنكم أجمعين وكل عام وأنتم بخير وكل السنة وأنتم طيبون